Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fatham mubinan li Allahu ma min dhanbika wa ma saqhar wa yatimma ni'matuhu alayk wa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 قال خالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظعام فِى اللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 بلغناتم اللّي ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهليهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكلتم قوما بورا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 وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا أَوْقَلْتُمْ إِلَى مَغَالِمٍ لِتَأْخُذُهَا ذَوُنَا النَّسْبِعُ فُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 وَإِن تَتَوَلَّكَ مَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ مَا ذَلَّ أَلِمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَ عَلَى الْعَرْجِ حَرَجٌ وَلَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ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 لا يؤنك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم سعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وأتاهم فتحا قريبا وما قواني يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَأَعْطَاكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَ فأيدين ناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 علموهم أن تطئهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معروت بغير عل ليدخل الله في رحمته ما يشاء.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 فأذل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤْيَةً فِي الْحَقِّ لَا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستعى على سوقه فآذره فاستغلظ فاستغى على سوقه يعجب الزرار ليجيظ بهم الكفار وَعَذَّلَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرَ النَّعِظِينَ